يا عز العزه يوصل صبر وابطالها والجحماليه رجال الحرب اهل الصف الاول اذا ما حل صوت المدفعيه يصل سامح لا شعب مدبل بمدبل والى مغلاق والتربه تحيه انسود الله في تنهش وتاكل لوح مشيه الجموع الرافضيه صالح والحوثي تبذل وإذا قلمت من أهل الحامية على حرب المسيرة شد وحمل مثيل الاسد في حل السرية مسيرة ما بها مصحف مرتل لقايدها مسيرة زمانية تعيشية تعز العز معقل والمأوال الرجاجيل الوفيه سلامية تعز العز يوصل صفر وبطالها والجحماليه رجال الحرب اهل الصفة الاول اذا ما حل صوت المدفعيه ويا دمنا تخدر الصبر طول على اهل الربط اشرار البريه نحب الصوت من شكي وجرمل وتطربنا من الحون ينال يا السعد من كبر ويهلل ويقاتل في الصفوف الاوليه على درب الشهاده كم ترجل فوارس للجنان المعتليه سلاميات عز العزه يوصل صافر وبطالها بطالها و رجال الحرب اهل الصفه الاول اذا ما حد صوت المدفعيه على العزه نموت الكل افضل ولا ننذل او نعطيه وواجبنا لدين الله نعمل ولا نخشى الجيوش العالميه على العزه نموت الكل افضل ولا ننذل أو نعطي الدانيه وواجبنا لدين الله نعمل ولا نخشى الجيوش العالميه سلاميه تعز العزة يوصل صابر وابطالها والجحمانيه رجال الحرب أهل الصف الأول إذا ما حد صوت المدفعية يصل سامح لا شعب مدبل ما مغلاق والتربة تحيه سود الله ثي تنهش ويتاكل لوح ومشي الجموع الرافضية فيها صالح والحوث يتبذل وإذا قل الموت من أهل الحامية على حرب المسيرة شدي واحمل ما للأسد في حل السرية مسيرة ما بها مصحف مرتل لقايدها مسيرة زمانية تعيشية تعز العز معقل والمأوال الرجاج للوافية سلامية تعز العز يوصل صبر وبطالها والجحمالية رجال الحرب اهل الصف الأول إذا ما صوت المدفعيا ويا دمّت خدر الصبر طول على هلا رقت أشرار البريا لا حبا صوت من شكي وجرمل وتطربنا يا نال حان يا ينال السعد من كبر والقاتل في الصفوف الاوليه على درب الشهاده كم ترجل فوارس للجنان المعدانيه فوارس للجنان المعدانيه يوصل صفر وضطالها والجحمالية رجال الحرب أهل الصف الأول إذا ما حد صوت المدفعية على العزة نموت الكل أفضل ولا ننذر أو نعطي الثانية وواجبنا لدين الله نعمل ولا نخشى جيوش العالمية على العزة نموت الكل أفضل ولا ننذر أو نعطي الثانية وما لدين الله نعمل ولا نخشى جيوش العالميه